اجيال وراء اجيال ثبتين على نهجنا واللي في وش الدين يا ويلو من ربنا جايز يكون ابليس ناشر ظلام النمى تقدر شريعة الله ترفعنا ابعد سمى دا حلمنا طول عمرنا شرع ربنا يحكمنا كلنا واني في الله صح الشعب المصري في الايام اللي فاتت على حملة اعلامية مهولة تجاه كائنات كإن الناس اول مرة تسمع عنها اسمهم السلفيين العلمانيين طلعوا مرض في مصر اسمه سلف فوبيا فوبيا السلفية الرعب من السلفيين كل شوية الحاو ايه الكائنات اللي اسمهم السلفيين بيحرقوا في الاضرحة والمقامات وبيلموا في نفسهم وطلعين على مقام سيدنا الحسين شوية الحقوا الكائنات اللي اسمهم السلفيين عملوا ايه تاني جايبين ميت نار وهينزلوا على وش كل واحدة مش منقبة شوية الحقوا ايه الكائنات اللي اسمهم السلفيين قرروا لطبقوا حد قطع الودان على كل واحد في الشعب المصري واخيرا يا جماعة ان السلفيين هم اللي كسروا مناخير ابو الهون الله اكبر كل قضية الوقتي بتقاير ضد السلفي المتهم سلفي حتى تسل اتطرقتوا الان ليه كده ليه عايزين يقفلوا بيننا وبين الناس ليه عايزين يعملوا كدور بيننا وبينكم ليه عايزين يخيفوكم مننا ليه عايزينكم ما تسمعوناش ليه يا جماعة اتقوا الله على علمانيين اتقوا الله في مصر